وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده فاقول إخوة الإسلام معتذرا عن هذا التأخير الشديد والذي أقول فيه وما فعلته عن أمري فكان ورائي من الشغلة ما لا يمكن معها ضبط التوخيت أو الوقت وهذه الشغلة أشبه ما تكون مشكلة ولا شك أن المشكلة حينا تكون أكبر من الانسان وحينا تقيده وحينا تتحكم في وقته وظروفه. ولكن على كل حال ها هو درسنا إن شاء الله تعالى يبدأ ونحمد الله عز وجل أنه ما ضاع وقد قيل ما لا يترك كله لا يترك جل أبدأكم بحصة التفسير ونحن اليوم مع قول الله تبارك وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وهذه الآية التي بين أيدينا تحتها مسائل جمع وكفر لعلها تبلغ العشر أو تزيد. وبدأوها بقوله تعالى لمساكين يعملون في البحر مع كونهم مساكين إلا أنهم يملكون سفينة إذا فظواهر الأشياء حين تكذب كما قيل ليس كل ما يلمع ذهب ولا يخدعنك من أمر ما قد ترى حينا من طول لحيته أو كسرة الناس من حوله، وقد رأيت كيف أن الله قال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك ماذا اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب سند. اشباهم بالأشكار ماذا العالية ولكن داخلها ماذا خواء وقد قال تعالى قال الملأ من قوش سم ملأ لأنهم يملؤون عين الناس بظواهرهم ومناظرهم وثيابهم وأشكالهم وصورهم ولذا قال الشاعر لا يخدعنك اللحاء والشجر تسعة أعشار من ترى بق لا يخدعنك اللحاء والشجر تسعة أعشار من ترى بق فسم ملأ لأنهم يملؤون عن الناس هيبة وهذا الشافع يقول علي ثياب ولو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر وفي طريفة أبي حنيفة الشهير أنه جلس يوما في المسجد وبين يديه رجل عظيم البدن يلبس من هيئة وحلة ملأت عين ابي حنيفه وفي قدم أبي حنيفة دم الكبير يخشى أبو حنيفة أن يمد قدمه هيبة للرجل فلما قال أبو حنيفة النعمان والصيام من الفجر إلى المغرب فقال له صاحب الهيئة هذا وان لم يخرج المغرب يا إمام قال آن لأبي حنيفة أن يمد قدمه الآن إشار إلى جاهله إذ نطق وتكلم فلا يغدعنك من إنسان زخرف القول ولا أخذ عنك من إنسان الهيئة والمنظر، ولا أخذ عنك من إنسان كسرة الناس من حوله، فهؤلاء مساكين، ومع ذلك يملكون ماذا؟ يملكون سفينة، وقول سفينة لا يطلق إلا على العماليق منها. وأنتم تفرقون بين القارب والسفينة والمركب وكل هذه أنواع لركائب البحر فالفلك أعظمها كما قال واصنع الفلك والسفينة أذنى منها وهي أكبر من ماذا؟ من القارب والمركب ونحو يا طلب التعديل يبقى إذن هذه اول فائده معنا لا يغد عنك ظاهر الامر حتى تختبره وتطلب باطنه حال اما السفينه فكانت لمساكن يعملون في البحر في الايه حقيقه المسكين ليس المسكين الذي ترده التمر او التمرتان او الذي يجلس يستجدي الناس او يسال والمسألة لا تحل اصلا في دين الله ومن فتح باب مساله فتح عليه باب ماذا باب مذله باب مذله وانما يا طلبه العلم حقيقة المسكين ما أخبرت الآية وانظر إلى قوله يعملون فعل المضارع الذي فيه الجد والاجتهاد. وهذه المسألة الثالثة لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيها الإنسان أنت مسكين جئت هذه الحياة للمكابدة والتعب وهذه صورة من صور المكابدة بين ايدينا مساكين يعملون في البحر وما ادراك ما العمل في البحر موت كل ساعة وخطر لا ينقطع ورحلة طويلة قد تمتد لأشهر وأيام وأهوال ترى راي العين والموج يحيط بهم من كل مكان والاستغاثه لا تسمع والبحر يغدر والبحر غدار اهوال هكذا جاء الانسان ليكابد هذه وهذا هو الرزق عملية الرزق انظر كيف هي شاقة وصعبة وعلى الإنسان أن يتعزى بأمثال هؤلاء يقول في نفسه الحمد لله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده نعم فرزقك قريب ليس بعيدا في جوف البحر لا تركب له الأهوال ولا الأخطار ولا تكابد فيه هذه المكابدة ودينك محفوظ وبدنك معصوم ولكن انظر هؤلاء المساكن يعملون في البحر فأردت ان اعيب هذه الفائدة الرابعة من خامسة والعد عندكم انظروا إلى الأدب وأي الأدب تجد في هذه داية قال فأردت انه في خاتمة الآيات قال وما فعلته عن أمري فالأمر ليس أمرك أيها الخطب فلماذا تقول فأردت أن اعيبها الخضر مؤدب، الخضر مؤدب، والديانة تقول والشر ليس إليك لا ينسب إلى ربنا شر سبحانه ولذا هناك أسماء عند الائمه تسمى أسماء المقابلة لا يشرع أن تسمي الله بماذا بواحد منها من غير مقابله ما تقول الضارر ده لو ثبت هذا اسما لا تقول المزل لو ثبت ذلك اسما لما تقول النافع المعز اليه المزل لان الله تعالى لم يخلق شرا محضا حتى ابليس ليس ذلك الشر المحض فان كان سببا لمعاصي الناس و ذنوبهم فمن جاءت اخرى هم يستغفرون ويتوبون لتعمل اثار الاسماء الربانيه اسماء المغفره والرحمة فانتبه إذن فالله لم يخلق شرا محضا ولذا لا ينسب الشر اليه كما قال ابراهيم وإذا مرضت وما نعلم احد يمرض بماذا بفعل منه أو بكسب والمرض قدر محتوم لكن إبراهيم ينسبه لنفسه أدبا وانظر كيف نسب الشفاء إلى ربه أدبا ولذا قال صلى الله عليه وسلم في نجوى وفي ضراعاته الخير منك واليك والشر ليس إليك الشر ليس إليك فرب العالمين لم يخلق شرا محضا فلذا قال الخضر فاردت ان أعيبها هكذا فنسباه إلى نفسي مع انه مامور عليه الصلاة والسلام إذن فتعلم وتأدب أيها المسلم فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك الملك الملك الذي اخبر الله عن فتنته فقال ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون الملك الذي يقول فيه ابن المبارك وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها هذه حقيقه الملك والرياسه ويا ويل الانسان من طلب الرياسه ولقد قالها لأبي زر احبك ولأني احبك يا أبا زر لا تولين أمر اثنين لا تأمرنا على اثنين ولا تولين حتى مال يتيم لا تطلب أي صورة من سور الرياسه أو الملك ولو كان ذلك في إدارة دراهم يتيم وولايتهم لأن فتنته لا يسقط فيها كثير من الناس وما اكثر الساقطين في تاريخ الملك وسقط السقوط المروع جسر الملك بالنسبة لهم عشرات الناس وأنهار الدماء يسيرون لم يصل إلى الملك إلا عن طريق ما ذا عشرات ومئات جسس ولن تقرأ في تاريخ الملك الا وتجد أنه أفضع التاريخ وأنه تاريخ كتب بمداد والدم لا يتورع الملك أن يقتل الأخ بمأساة أشبه بمأساة قبيل وهابي لا تورع الملك أن يسجن الأب ولست أتحدث عن التاريخ البعيد بل إلى آخر صفحة من صفحات الملك ما ادركتم وسمعتم عن الولد الذي سجن أباه وعن الولد الذي قتل أباه وعن الولد الذي فعل كل هذا ومعارك دموية باسم الملك ومن أشهرها معركة الدمين. والمأمون والتي انتهت بمأساة كبرى ما دفع سمنها الا من إلا المسلمون إلا المسلمون وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا للإمارة تساق إليك ولكن لا تسعى إليها تفر منها حتى تأتيك بين يديك راكعة ولكن من طلبها ولو أمني فيا ويلة من هذه التي يوجك ان تستخف وما صراعات الملك عنا ببعيد عنا ببعيد حتى في أدنى سور الرياسات وفي أدنى سور القيادات فكيف بالملك الأعظم كيف بالملك ولذا قال لنا دعوا الملك في حاله صلى الله عليه وسلم واعطوه السمع والطاعه ولا تخرجوا على اي ملك بكلمه فضلا عن سيف او سدان واسمعوا واطيعوا تستريحوا فوالله اني لا اشفق على صاحب كل رئاسه وملك واحمد ان يكون العبد كما قال سعد بن ابي وقاص يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقيا خفيا كما قيل لسعد تركت الناس يتقاسمون الملك وجئت إلى البادية والغنم تجالسنا ها هنا فقال لابنه وكانه يقول أنت لا تفقه ودع الفقيه يخدم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقية الخفي وما أجمل أن تعيش بعيدا عن الأضواء وما أجمل أن تسير إلى جوار الحائط فتنعم بظل وإياك والأضواء وكان وراءهم ملك ياخذ والأغز لغة فيها معنى القوة كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذا يقول ربي أيضا أو يقول نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ فلفظه الأخذ في اللغة العربية فيها معنى الشدة والبأس والقوة يأخذها بقوة يأخذ كل سفينة إذن الايه تخبر أن الأمة ابتلى بولاتها وأمرائها وهم يبتلون بها الأمة ابتلى والأمراء يبتلون أيضا فلا ينفك التاريخ عن بلوة الحاكم بالمحكوم أو بلوة المحكوم بالحاكم أما بلوة الحاكم بالمحكوم فشروى بلوة من؟ عثمان ابتلي بأوباش القوم الذين لا يتولى أمرهم إلا حجاج كما قال لهم عثمان ما جراكم علي إلا حلم وقد تبتلى الامه أيضا بحاكمها وملكها ورئيسها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع وإن ضرب ظهرك واخذ إيه ما لك ويسأل عن الأمير الذي يفعل ويفعل ويفعل يقول هذا الذي اعني اسمعوا له وأطيع وإن تأمر عليكم وإن تأمر عليكم وقد اتليت الأمة على مر تاريخها بالحاكم كما ابتلي الحاكم المحكوم والحجاج مثل مضروب وقد قيل لهم ما تفعل بالامه يا حجاج قال كي وكيت انا نقمه عليك اذن فالامه ابتلى والحاكم ايضا يبتلى لان الحياه كما اخبر الله عنها إن خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي هي مصيبة هي مصيبة وشر فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ما قال فتسعد ذرني كلمة قال إمام الحرم النبوي يوما من الأيام وقد سأله رجل سؤالا لماذا نصوم يوم الاثنين قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم لنعمه الإيجاد فقال له هل لي أن أصوم أنا يوم ميلادي أنا ولدت يوم الثلاثاء ولوم الحد قال له حياتك شر أما النبي عليه الصلاة والسلام فحياته إيه؟ خير على الامه وقد أحسن جوابا أهلا وهو الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله تعالى وما أبعد جوابا لأنه ربيب بيت العلم وسليل أسرة الفقه فقال له حياتك شر اذن فحياتنا على هذه الارض هي مصيبه على كل حال هي مصيبه ولذا اول ما يقول اهل الجنه الحمد لله الذي اذهب عنا لله الحزن ان ربنا لغفور شقور لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لقوم اشار الى مفارقه الاخره للدنيا في هذا وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه كل سفينة الله اكبر يبقى اذا ما تسلم من يده اي سفينه انما ياخذها لان الحاكم عنده تصور عجيب الملك أنه يملك الناس وماذا وما يملكون فلذا هذه شبهته أن أموالهم في الحقيقة هي ماذا هي أمواله وأن رقابهم ملكه يتصرف فيها كيف يشاء وهذه كانت عقيدة رومانية قديمة لدى ملوك الرومان حتى أُلِّها الملك الرومان معبود يعني بلغ أمر الملك من اعتقاده ملك الناس انه اعتقد أنه يملك ماذا عقولهم وقلوبهم وعقائدهم فعبد ومن أشهر من من عبد من ملوك الرومان نيرون المجنون حتى نيرون المجنون هذا كان إلها من الآلهة المعبوده من الآلهة وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا لماذا قال غصبا لو قال ياخذ كل سفينه لقلنا ياخذها بدلا لقلنا ياخذها لسبب ما لن يحق لولي الامر ان يصادر شيئا من اموال الرعيه لمصلحه من عموم الرعيه صحيح ولا لا كما في فتوى العز بن عبد السلام الشهيره لما أفت قطز أن يصادر أموال الرعية من أجل ماذا؟ من أجل تجهيز الجيش وصنع السلاح للدفاع عن ماذا؟ عن بيضة الإسلام وعن صغور المسلمين فلما قال غصب لأنه لو لم يقل غصب لتوهمنا أنه يأخذها لسبب إنه شرعي. كما لو أخذها لمصلحة العموم لن يجوز لولي الأمر أن يأخذ من مال الخصوص لمصلحة العموم كيف؟ هابن وراد أن يشق طريقا لا يصل الناس إلا من هذا الطريق إلى بيوتهم وعمالهم ومصالحهم ولكن هذا الطريق هو ارض مملوكة لنفر من الناس لواحد منهم أو أحدهم يجوز لولي الامر ان ياخذها منه لحق ماذا عموم الرعيه وهذه مساله مهمه جدا فلذا قال القران ياخذ كل سفينه غصبه اشار انه ياخذها بغير ماذا وجه من الحق على الاطلاق ولذا قال غصبا عرفنا لماذا قال غصبا وفي قول غصبا ايضا معنى القوه قوة والباس فلذا اضاف القران فقال لنا ياخذ كل سفينه تصبح اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وذ الفائده الثامنه فيما اعد واحسب واحسب ايضا وهي جزء اتلاف بعض المال للمحافظة على جله أو كله وعلى هذا انبنت الفتوى الشهيره فتوى هيئة كبار العلماء والعمة في مسألة الصلح مع إسرائيل من جواز أن تعطي ماذا إسرائيل شيئا من الأرض التي لا يستحقونها في مقابل ماذا أن تحصل أنت على بقية ماذا الأرض طالما أنه لا سبيل للحصول على بقية الأرض إلا ماذا إلا بيعطاه بعض الأرض عرفت من أين جاءت هذه الفتوى ودعنك كلام الحماسيين وطرى الآن نحن في مسألتين المسألة الأولى من دفع فتنة الحماسيين فيما يتعلق بولي الامر بما يأخذ من الأموال وعرفنا أن له أن يأخذ على الشرط المسكور آنفاء ودعنك كفتوى الحماسيين الذين شغبوا على العلماء لما افتوا بجواز ماذا التطبيع مع دولة إسرائيل وعقد المعاهدات السلم معهم على أن يعطوا شيئا من الأرض في مقابل ماذا ما تبقى من الأرض وهو ما يعرف بمقايدة الأرض مقابل الأرض أو الأرض مقابل السلام والمسألة لها صورة موجودة في واقعنا لو سألت أحدا منكم وأعيزه وأسأل الله ان يسلمه لو لقيك في بعض الطريق لص سارع فتهددك بماذا بسلاح إن لم تعطيه المال أه؟ فماذا ستفعل معه هل تقول لا أعطيك المال وتكلم بهذا الصوت كما يقال الحنجوري وتنتفخ ويغلبك الحماس والعاطفه تقول له لا انا مسلمش مالي ابدا لا يقول هذا عاقل انما العاقل الذي يفاوضه يقول له طب سيب لي شويه عشان ارجع البيت للأولاد وخذ دول هذا هو العاقل معه خمسين يقول له طيب خلاص نقسم من بلد مصرين وربنا عندنا خذهم اصرفهم لعلك محتاج حتى تدفع شره بعض الناس يقول لك كده ده فقه رجل طيب الشيخ ده طيب لا الشيخ هذا عاقل وان كان طيبا لانه حفظ بعض المال وان ضيع ماذا بعضه حفظ بدنه بماذا ببذل الايه ببذل المال وهذا هو الدين لان ضروره حفظ النفس اعظم من ضروره حفظ ماذا حفظ المال بدليل بتذهب للطبيب ليه ها وبتعطيه فأنت انت بتعطيه المال من اجل حفظ الايه حفظ البدن هي هي المساله اذا فالخضر لما اتلف بعض المال للمحافظه على ماذا على كله هذا هو الفقه وهذه فتوى هيئه كبار العلماء وقد مثل لها مثالا الشيخ عبد المعسل بدر العباد بأنك إذا اضطررت لدفع المال لدفع ماذا سطو رجل عليك أو دفع بأسه وهذا له أصل ووجود في الشرع كمان مؤلفة من المؤلفة حينا المؤلفة الذين تعطيهم من أموال الزكاة يكونون قوما من ماذا من الحرافيش كيفما نسميهم في بلادنا لأجل أن تدفع شرهم عنك والمسألة معقولة رجل لقيك في بعض الطرق قال إما المال وإما حياتك فتقول لش بقى من مات دون ماله فهو شهيد لا هذا الفهم للحديث فهم سقيم والذي يموت بهذا الأسلوب ليس شهيدا بل هو عبيد قل لك إما المال وإما حياتك ولو اخذ المال واخذ الأميس كمان بس دعنا البنطال نذهب بلا بيوتنا فإذا المسألة لها أصل فأتلف الخضر بعض المال محافظة عليه فانتبه لما سمعت الآن ودعنك فقه الحماسيين والإنفعاليين والعاطفيين لأن الدين كتاب وسنة كتاب وسنة معقوله عمر رضي الله عنه جي صل الحديبي يقول كيف نرد الدنيا في ديننا ما هذا من يسلم نرده قريش عمر يتكلم هنا عاطفة لا شرعا عاطفة زي ده مسلم أبو بكر كلمه بالعقل كله قال يا عمر هو رسول الله ولن يغزيه الله ما تقول يا عمر بعد أن قال رسول الله كلمته وكذلك أيضا ما يتكلم الناس استكلم العلماء هذه المصيبة الكبرى نحن أمة لا توقر علماء حقيقة نحن أمة لا توقر وأدنى من درجات التوقير إذا تكلم العلماء وإذا أفت العلماء يجب على الأمة أن تسلم متى كانت الفتوى بالدليل وقد قيل قديما سلموا للعلماء ولا ولا تجادلوهم والله يرون ما لا ترون ويعلمون ما لا تعلمون بل وحينا يلهمون يحدثون من قبل الله عز وجل لان الله يحفظ بهم ماذا دينه وكتابه وسنه ماذا نبيه وكل واحد منا له التجربه فقصه الشيخ علي مع الشيخ الالباني مشهوره لما قيل له الجزائريون وصلوا الحكم عن طريق الانتخابات قال له هذه رغوه فقاقيع وشيخ علي يعود بالحماس الى بيته يقول ليه الشيخ يقول هذا ايه رغوه فقاقيع يشبها برغوه الصابون التي ترتفع في الهواء نفرح بها فرحا ثم ما يوشك ان تنتبر تنفجر تنتبر فتنفجر وما هي إلا ساعات إلا وصدق ماذا؟ كلام الشيخ الألفان هؤلاء هم العلماء فدعنك فقه الحمسيين والإنفعالين والله يفضحه يعني أحدهم اللي شن على الشيخ ابن باس في فتوى الصلح والسلام مع بني إسرائيل له كلام وكتابات تقول إن معركتنا مع اليهود معركة أرض وليست معركة دين طيب شكرا معركة أرض وليست معركة دين الله تعالى يقول اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن اعيبها قوله في البحر والفاء هنا في اللغة تفيد الاستغرار كأنهم من فرط طلب الرزق كأنهم فين في باطن البحر يغوصون طلبا للرزق من أعماق وهذه حقيقة كبرى في طلب الرزق هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا فيه مناكبية مالش حتى فامشوا فيها لألا اطلب بالرزق ولو كان رزقه فين في اطرافها في أطراف الأرض يعني أطراف الأرض يعني القطب الشمالي القطب الجنوبي يعني طوكيو في اليابان يعني شاطئ لوس أنجلوس في أمريكا ومعنى الآية كده مناكبة مش دي مناكب الأرض أطراف الأرض ولذا ضرب المسألة بالطير من أراد أن يفقع حقيقة الرزق لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح في كلمة تغدو وتروح تغض الغدول والصباح الباكر يطلبون الرزق في في بواكير الصباح وفعلا لماذا تعطلت أرزاق الناس وانقطعت وتأخرت وانعدمت بركتها ضيعت الامه البكور والنبي عليه الصلاه والسلام دعا لهذه الامه بان يبارك فين في بكورها والارزاق توزع لهذا بكر ولازلت اذكر الباعه الذين كانوا يجوبون الشوارع مع ماذا مع اشراقه الشمس يطلبون الرزق بل واذكر اني ناخشت قضيه واحد الاخوه زاب كده يعني يصرف مالا من عند بائع الفول في العاشره صباحا فوجد البائع يخرج له صرفا كان الصرف على ما اظن خمسين جنيا او تقريبا مئة كمان فعاد متعجبا بائع الفول معه مئة جنيه في العاشره صباحا ما سرها باعفون هذا لا ينام عن طلب الرزق ليست هناك عنده وصلة نوم ما بين الفجر وماذا وطلب الرزق انما مع أول ماذا ضوء النهار تجد ماذا يأخذ عربته ويدفعها أمامه للرزق بل وحينا قبل ماذا قبل أول ضوء ولقد رأيتهم وكنت أخرج حينا بل وكثيرا إلى صلاة الغدال فجر فأجدهم يذهبون لعرباتهم طلبا للرزق ثم يتركونها حتى يصلون ويعودون اليها يتركونها حتى يصلوا ثم يعودون ماذا؟ يعودون إليه ولذا لا عجب أن تجد في جيبي مئة دونين بكرة مع أول إشراقة الصباح البكور. هذه حقيقة أو عملية الرزق، عملية سعي، وحقيقة سعي شوف تغدو صباح سعي وتروح، تروح يعني هو إيه؟ الرواح هو ماذا؟ ها؟ الرواح قيل تأتي والرواح يطلق في اللغة لعدة معاني. قيل الرواح هو آخرته. ذلك منكم من تبع الطير دايما يجد الطير عند المغرب بيبتدي يعمل ايه تنتهي الرحله بقى ويعود في جماعات رائعه جدا وفي صفوف منتظمه ولقد رأيتهم والعجب ان الاوروبيين اخذوا منا ديننا سرقوه فالاوروبي يعمل من طلعه الشمس حتى ماذا اخر ضوء ويعود الى بيته مع اخر ضوء ولقد حدثني بهذا من سكن بلادهم وعاشرهم وعاش فيهم مع اول ضوء كل الأوروبيين فين الشارع ومع اخر ضوء يعودون الى ماذا الى بيوتهم يا ويلنا سرقوا منا دينا سرقوا يعملون فين في البحر فيه لتفيد الاستغراق من الضرب في البحر ورح وكان وراءهم ملك الفائدة العاشرة والأخيرة لم يعرفنا من هذا الملك من هو اسمه زو كذا ولا زو كذا ولا ولا بطليموس الرابع عشر ولا مش عارف فلان التاسع عشر لم يعرفنا لماذا ضرب القرآن على ذكره لسببين اثنين إما لأن الملوك جميعا سواء لا فرق بين زيد وعم فهم على هذه السنة يأخذ كل سفينة فأنت لو قران سماه يبقى غيره ماذا ليس كذلك لكن لما لم يسميه القرآن يبقى كان يقول لك زيد كعم وفلان كالحق فلان كلهم واحد هذا سبب أنه يسمى ثانيا القرآن لا يسمي لسبب مهم أو لفائدة أخرى حتى لا تعتقد خصوصية الواقع لا نعازين عموم الواقع للانتفاع والاستفادة بها موعظة وتربية وبهذا ينتهي درسنا الأول في تفسير هذه الآية بصورة كافيه مع فوائدها العشر وإن شاء الله تعالى بعد الأزان ننتقي مع الحصة الثانية والله تعالى مفيد